فسكم فلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فو السماء والأرض إنه لحقم مثلما أنكم تتقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاموا قوم مكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف بشروه بغلام عليم فأقبلت امراته في صرة فسكت وجها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم